ب م ن ا س ب ة العواطف يعني انا لفت نظره الحقيقه انا واحاول أ ع ي د الدرس في ا ت ا ب م ئ ة ق ص ة و ق ص ة في غرائب وطرائف الحيوانات ق ص ة الحمار عاشقه يعني ع ومناسبة ن الحمارات د م مات حمار حماري النوم ما ميت يوم فمررني الحمار عواطف هنا عن على يقولك يروى وكذا والأتان ساب هنا بشار فقال البارحة قال كذا باب الأصبهاني أتانا في فقلت فرأيت بن برد ركبتني يحكي رأيت غيلك لك أنه له له هي أنثى、الحمار. يعني ح م ا ر ة ف ر أ ي ت أ ت ا ن ا عند بابه فعشقتها فالحمار في المنام بيقول له سيدي مل بعيناني نحو باب ا ل أ ص ب ه ا ن ي إ ن بالباب أ ت ا ن ا فضلت كل أ ت ا ن ي تيمتني يوم رحنا بثناياها الحساني وبغنج ودلال سل جسمي وبراني ولها خد أ س ي ل مثل خد الشيطراني فبها مت ولو عشت إ ذ ا طال ه و ا ي فقاله رجل يا أ ب ا معاذ وما الشيقران قال هذا من غريب الحمير ف إ ذ ا لقيتم حمارا ف ت ل و